وخبث يجب مضحه وخبث يجب مسحه يجب غسله مثل ماذا حدث خبث الا تستمع الخبث لا أحد حدث خبث يجب غسله زي ايديك نعم بعض العلماء ذلك في المدن وخامس يجب مسحه ما هذا يجب المسح هذا المسح طيب المسك. المسألة الثانية الماء الذي نحوله إلى طراب المعرفة بسم الله والسلام على رسول المسألة الثانية الماء الذي خاص من الطهارة الطهارة الاعتماد الى شيء يتطهر باثمه يعني في فوق على الطهار الماء الذي تحصل به الطهاره سيتكلم عن انواع الماء الطهور إذا المساله اللي جايه يتكلم فيها عن أنواع انواع الماء الطهور الطهور بالفتح الطهور بالضم الاشعر فيها الفتح الطهور طهور يعني اي الماء الذي يتطهر به ماشي الطهور الماء الذي عندما ضرروا به الفتح كالسحور السحور اللي هو ما ينتسحه تمام؟ وينزلنا من السماء ماء طهورا بالنسبة هذه الآية وينزلنا من السماء ماء طهورا بالفتح وليس طهور وينزل بها الضرب أيضا طهور لكن الافصح فيها الفاء خلاص يبقى ما هو الماء الطهور في الفقه سيكون له عده انواع من الماء الطهور ماشي قال <تصفيق> <تصفيق> بقوله تعالى ويمسح عليكم من السماء ماء لنطهركم به اذا فيها مطر حاجه من الماء الطهور بياكل اطا والدليل على انها طهور طب... طب... طب... مطهرة لغيره معنى تطوير معنى تطوير الطاهر في نفسه المطهر لغيره إذا أرد من توفر وصيته تهارت ذاته وصلاحيته لتطهير غيره الإنسان يطهر منه نجد ضطه عشان يفرق الآن بين الطاهر بعض العلماء قسم الماء الى ثلاثه اقسام وبعضهم قسمها الى قسمين بعضهم قسمها الى ثلاثه اقسام طهور طاهر نجس تمام وبعضهم قال طهور ونجس طهور ونجس ما القول فيه لم يجعلوا قسم اصلا اصلا وبعضهم قال أن الخلاف الاقوى بمعنى. أنهم قلوا إذا كنت جئت بما؟ ما ووضعت عليه شيء أصبح ما بالشريء ما بنيه الشريء ألا تطار والذي في نفسه لكن يصطر حتى الظهر منه لا يصطر حتى الطهر تمام؟ فبيقول هذا يبقى قسموا الماء للخسمين مطلق يعني مطلق عن قيل ما تقولش ماء كذا ماء الخل ماء ها؟ مش تمام؟ لكنه لأنه استحال أو غلب عن شيء شيء حتى أزلع قسم الماء المطلق الماء المطلق فحبجنا أن نطيره بطير لأنه ماء الورد ماء الخل ماذا؟ ديكيتو في في بعد انا ماشي خلاص لكن ما يحب الذين يقسمون الماء الى ثلاثه اقسام يقولون ان الماء ان يكون طهورا والطهور عنده ليس مطلق ما مطلق مطلق يعني يعني مطلق عن قيد يقول الماء لو إذا الماء اغتصب عرق سينك لماء الامطار والبحار والعيون والاذار كن الماء مطلق ما ليه مطلق مش مقيد وماء مقيد الماء المقيد دائما شرفه يدل عليه طائر في نفسه ولا يسفه لتطهير غيره فيقولك مقيد فيجثن مثلاً مثلا دماء الشاي الفلور الثاني يقول لك لا أنا مش عايز الطي أقول انا عليه شاي. اذا تحول من كونه ماء الى اسمه آخر تمام طيب واحد هناك ماء الورد فايه الورد صح ماء الورد تحول باسمه اسمه آخر تحول الاسم ايه لاسم اخر فلم يَعْرُمْ اسم الْمَاقِ الْمُّلَقِيِ يُطْلَقُ عنه خلاص تَعْرُمْ ده لنقصف إليه إلى بسمه لنقصفه إلى بسمين يقول ده اسمه شماء ده صار له اسم آخر كالكماء مثلا تصح قوانا ولا كبا صح؟ وضع عليه مادة النظر كالعصورة وهي اسمه عصير الليمون ماء ولليموت وسكر صار عصير ليك وعصير ماء فعشان هم يقسمون الماء إلى قسمه الى ماء الطهور واذا ماء متنجس خلاص لا ثالث لهم اصلا هذا شيء فبدأ فبدا الان يقسم لنا اقسام الماء الطهور من زي ما الذي تنبه فيه الطحالب الاخضر او بعض النباتات ربما تغير لونه شيئا الى خطه شيئا ما او صلط فيه بعض انواع الاشجار ما زالوا على الماء المطر هذا تغير جوي نعم لكنه تغير بما الذي يسلفه اوصاف الماء المطر ما زالت اوصاف إطلاقه أطلاق على فهذا أصبعين طهور إما أقل عرض ما يطهور نقول هو الغافي على حصل في القدر أم تغير بما لم يسلوه اسم الباء المطلق يعني أصبحت الماء محط ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارسلني من خطر يائر الماء والثلج والقرب إذا أول حاجة ميلة دعطاء والدليل اذا قلت لم تذكر لي اقسام الماء او انواع الماء المطلق ستقول لي اولا بيديك مياه الامطار والدليل ما الدليل وايمان كمال الايه وينزل عليكم من السليمان ليطهركم به فضلا ولقوله صلى الله عليه وسلم طبعا شرط في الماء شرط فيه الذي يصعب فيه التطور ان يسير عمل الاعضاء يعني واحد لم يقتل ومشيع بين التلف هذا يصعب ان يقتلها بهذا الا اذا وضع فساد ووضع فيه فساد لو لم يقتل واحد مشيع لا طيب الثلج لو وضع فصار ما دامت اوصافه لم تتغير حب قيد مؤمنا في نجس او لم يسلف اسم الماء المطلق ما دامت اوصافه لم تتغير من نجس افتراضا منه من تغيرها بطارق او لم يسلف اسم الماء المطلق اعتراضا مما تحول ماء لشيء اخر تضيف عليه كما ذكرت اضيفه كالليمون وكالخل وكغيره من انواع الماء ما شاء الله طيب والثالث الى ماء الثلج والبرد ماء الثلج والبرد ما والابطار دي دي في انواع المياه اللاتي شور من الماء في نفس المضاف غيره ثم ذكر الله عز وجل قال وداء البحر والدليل وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله قال يقول في البحر وليس معنا من النائب الى القريه فَإِذَا شريفنا فاذا توضانا منه عطشنا افنتوضا من ماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم والطهور ما ميتته هذا النصر من النبي صلى الله عليه وسلم على طهاره مياه البحر ولعله من اشكل عليهم باب البحر لملوحته في بعض الاحاديث والاثار في هذا الباب وفي سبب اشكال مياه البحر عليهم لكن كلها شريكه الضعف جدا منها أن تحت البحر نار تحت البحر نار الاخره وهذا في الحقيقه لا ينبط على النبي صلى الله عليه وسلم وصلت ان تحت الماء نار فهي تؤثر في طراوه الميتة مش هو الطهور مات الحلم ميتة لما مشكل علينا الزحف كان من الممكن ان يكون إشكال ما في البحر اش يعني أسماء التي يوجد في البحر او كل شيء في البحر مفهوم النص عندنا الان على طيب تصيد من البحر فهو طاهر إلا ما تلتلين خاصه على الجسد اي حقا في فهي طاهر في مائع غير للمائك الخلي والبتنان عملتهم خلافا لحنيفة رحمه الله خلافا لحنيفة رحمه الله وقلنا أن هذا حنيفة رحمه الله وحنيفة عند قاعدة الإخوة في أصلي قاعدة أصلي عندهم أصبت يبني عليها المسائل ولو انتمثل تلك القاعدة فسيأتي سيمر عليك في خطر جمل من الأحكام التي يخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى تنهور فيها بناء على تلك القاعدة وهي ان الأحكام عندهم جمله معللة يعني معللة يعني كل حكم له عدة وإحنا قلنا في بداية دروسنا أن الراجعة في العبادات لا معلله غير معلله العبادات الاوامر فيها محتواني من سماعي همممم تعبديا تعبديا واللحظه خلاص يعني ايه لا علا ثلاثه امرني ربي بصلاه معينه بصفه معينه أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة بعدد ركعات معينة لي أورني ان اصلي الدور اربع لا ولهذا جعل السجود ركعتين لا لكنه عباده اعتيادا فهذا لا دليل له في حقيقه وان تصورت انت انه عندي لكن الحقيقه انه لا عندك له وعندنا نثبت له ان الله كان يسيقنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكنا مرض الصيام ولا مرض القضاء الصالح يعني عندكم قضية تعويلة وحريفة الأفنى. الأحكار عندهم معلمة ومن ثم فإنهم ينظر إلى العلة ويجوزوا القياس عليها عندما للماء بتاعية إضاء ليه وقلنا ان هو غير متعين في طراوه الصبر يولد ليه لماذا ان لان احنا الحدث ان ده عباره عن عين ولا وصف قائم بالبدن وصف صاريخ ببلد بالصح إذا هو وصف قائم بالبدن فانا لا اعلم عينه تعيينه فالشارع امرني ان ازيل او أن فحيث ما زال الخرق ارتفع الخرق. والأي؟ الآن لا أقوم بمجسة مبعث لوجود إيه؟ لوجود, لوجود, لوجود عين ناجسة. نسميها عين لا زور جو... جو... جو... يعني الموسى. وجود عين ناجسة. فإذا بأي تلك القطع طيب الحال ده بقى حال الاسم لا فلما عين الشاعر ماذا هذا بسموه يسموه الاصولين غير معقول غير معقول. يعني ما اقصدش لماذا فمرت الشاعر برفع الحد ماليش عارف ليه ولا اعقل لماذا او ان الشاعر في زنامه ان اغسل جميع بدن مع ياخي ان كسر الذكر لكن الغسل من الجنابه الامر تعقدي لا عله له مش معقول خلاص غير معقول لا عله له إذا ما فهم هذا الامر لا عله له واغرني فيه بالماء فلا اعجبه سوى الماء لكن في الخبر معقول حيثما سوى سايل باي مزيل سبب الطهاره فالدين معقولة لا ينفع أقول اقول نص الشامخ على الإزالة بالماء وكل مزيل يصح بالازاله فهو جاهز كالخل والبنزين والورد والشمس حتى لو وضعت الاجاز في الشمس فزال وصفها او صرت ثلاثه ذلك الاصنام طاهر خاصه وانا يبقى في رفع الحدث يتعين المال. لماذا لأن الله تعبدني وفي النص قال فاذا تجد مالك تيممك فسرقك لما فقدت الاصل وهو وهوي التراب لا الصاحب أو التراب جزء من الصعيد كل ما تراب التراب واخر حجاره وايام كل ما تصاعق فلو حصلت ان في التراب بهذا جزء من الصعيد صح جزء من الصعيد وستبني مساله شهر صوت في مكانها في مثل سند طهر معا ان شاء الله خلاص يا الوشم هنا عندنا هذا ولا تحصل بما إن القهار مقصود يطار في الحال لا طهار في الذي ذكرنا قلت أن أبا حليم عندهم تحلل كلها حتى العبادات معلله باعدادك هل تجد نفس المفارقات بناء على القاعده ان العلماء يعينون الخضوع بناء على الاصول يعني مش درجه اي كلام يعرفون الاصول ثم بدؤوا الشروعه هو يعني مسائل الى الفقه التقي يعني مسائل واصولها مسائل اصوليه فعلى الحديث اننا على الاحكام معلله بعله كل معلل ما كان معلل يبقى ايه القياس يا ايه القياس فهو والله الاصل ان انت هذه الاعاده بشكل ايه وارعى العلة ان تغسل الاعضاء اربعه جوه في كتاب هذا على الاصل او ان تصيب على جميع الجلد اذا كان حدث اكبر ان تغسلها الشيء اللي صار بس خلص يبقى لو غسلناها بالنبي والنبي عند لو استوعى الله أعظم الله إذن هذا رافع للحدث عندها إذا هو عنده طعب وهي أن الأهم معذر فالعينة عنده من غشل الأعضاء العينة عنده في الطهارة غشل تلك الأعضاء بطاهر، فجوز ذلك مطالب جد عندي، وعشان إلا جوز فالحديثة رحمه الله الطهارة بالنبيل وعنده في ذلك دليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه احرج الطبرطي وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عبد مسعود في نية الجمعه حديث مرفوع اصح مستحب الحي في يوم هذه هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال معك ما قال لا ولكن معي داروه فيها نبيه اذا وقف رضيها النبي قال تمره طيبه وماء طهور النبي مصمم الطرب يُمْبَدُ الطرب في نفسه ويُمْبَدُ حتى يُخَلَّبَ. فعلهم بدم سنجوب ضمير بالنبي توضير بالنبي والنبي هذا قد استحال يعني من كونه ما مضى إلى ما تقيّد خلاص. ولكن هذا الحديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نرتب العلماء له التأويل فيه. اوصافه بعد يعني اوصاف المرض لم يغير اوصافه بعد غايته انهم كانوا يضعون القطر عينا في الماء حتى يجعل في طعمه يعني يغير طعم الماء من السكر لكن ما في الماء حتى صار لذيذا يثبت بمعنى التخبط يعني حتى لو صح الحديث سيؤوله ان حديث ضعيف جدا بكزياده يعرفون كل ان الصحيح في الصحيحين بيقول هذه الزياده تشطع للنور ان حفظه مكتوب عندنا في السنه سنحتاج إليها ان نحفظه ان شاء الله في دورات قادمه في كتب اخرى سوف نستصحبها على طول مع يعني في الصلاه مثلا انت تدخل الصلاه الايه بالتكبير بعدين صح صوره تكبير الوالد نقول الله أكبر قدر ليه؟ دي دي ما الله قدر دي انا كنت مفكر والعبادات المعقول ماليش عارف ليه ربنا يقول الله أكبر وما قاتل كده النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا منطق عقلي لا عند الحديث حنيفه على عز وجل ان كل كل الاحكام الشرعيه العبادات معاملة بان قال انك ان تدخل الصلاه معلما يا ربي فحبث ما أغضمت الرب بشيء انت لا تدخل بصورة قل الله تطير ماشي الله تطير فيك الله الرزاق خلاص كل جميل ليه المسألة عندها معدنة لعينها قلت فيك ماذا أحفظ فضل We're <laughs> now الماء الذي خالط طف نجسا الماء الذي خالط طف قال الماء الذي كانه طنجس تاره زيارات احد اوصافه الثلاثه طعمه او لونه او دينه النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء الطهور يزول شيء الماء طهور لا شيء مناسبه السبب الورود سبب, سبب الورود سبب في بالنسبه لاسباب الحديث يسمى عند الفقهاء ورودا اقول ايه سبب الحديث تقول سبب الورود الفقهاء يسمونه سبب النزول ماشي سبب وجود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مدرب ضاعة ضميب أبض ضاعة، فقيل يا رسول الله يمر قلطة فيها المحايا والهواء الجناب والدفء، ب يلقط فيها المحايم في الوقت الذي يرقي الناس إلى الحياة، لما الحياة طرّق الناس. استيقظي. نجس صح وقلنا نجست والسيماء كانت ميتة دنينا فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الماء وقال صلى الله عليه وسلم استسقى لك من بئر وضاع بيقولك ما مش وطين وتستعملوا في البئر وهي بيتم يلقى فيها هذا القلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شيء الماء طونه لا ينجته شيء الماء عندما الى تدل على العموم ولا تدل على العامه يعني الماء المعهود اللي ذكرنا الماء المذكور الان اللي هو ايه بغاع فالنبي صلى الله وكان الزمان بعضهم قال فاجاب عليهم قال الماء طهور ما لم يتغير شيء يعني الماء على اصل صفته طهور الا اذا تلنس الى ايه اذا تلنس ماشي فقالوا هذا دليل على التعميل في كل ماء ولم يذكر مهيد. لكن ذكر وصفه. قال المطهون ما لا ينجزه شيء. ورد في بعض الروايات في وقتيه وغيره إلا إذا غيّر طعمه أو لونه أو ريحه. ذكر وصفه لاسئلة غير طعمه أو لونه أو ريحه. الزيادة لا لا تثبت هذه زيادة ضعيفة من الناحية الحديثية لكن الإجماع معه. العمل بها فقد ضاق نجمهم من الائمه الاجماع كم بندر وغيره على ان الماء اذا تغيرت اوصافه اقصد اذا تغير بوصف من تلك الاوصاف لونه او ضعفه او ريحه قيد قيد كلام اذا تغير ب ب ب ب اذا تغيرت اوصافه بنجم نجاسه عشان ذكرت في بدايه في الكلام ان التغير غير النجاسه ان لم يسدم الماء او صاقته فلا يرو تمام اذا تغيرت نجاسه يصير هذا الفعل في مش إشكار. غيرت مفهوم لكنها لم تغلب عليه حتى تسلبه اسم الماء المطلق احنا قلنا او تغير في تعريفه لما ذكرنا تعريف ما وهو الغطي على اصل الخطب كل أنا او تغير ظاهر شريف في لم الاسم او الصفه يعني لو الماء قال عليه الاسم الموجود مثل ما وصفه فاعل صبور طيب لما صبونا وقعت لله المعنى اسمه ماذا والنسم صبور ماذا فإن تغير والنبين على ذلك هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قصت في حيث حديث تقصيك زينا لما مالك زينا قلت إلا سباسا أو خمسا أو سبا أو أكثر من ذلك إذا عيدتنا بذلك وستن والستنو نبت يشير الصبور نبت يشير الصبور قال العلماء أبو رب الكاسو دين هيدا اسمها في المي صبور ووجه الدلاله او الدلاله لو صحيح ان هذا الماء الذي يغسل به الميت الميت يغسل بما يغسل به الحي حكم حكم الحي بالذات حكم ايه حكم الحي فاشار لي اخذ العلماء هذا الذات إذا اذا طلبوا صاقه قام لو نكليفه بنا نفسه جسدي في وصف خلاص طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الله قالوا لا ان هذا بفعل عمد ولكن البناء كان في مكان منخفض وكانت اذا جاءت السيول سال الوالي وكانوا يكون في الوالي هذه القضوة فالوالي يستيقى يميز فيه هذه القضوة وهذا ما كان حجمه كبير لا ليس ليه سب حد ما ليس العلماء قال هل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال له فهل لم نجده شيء هذا عام، يعني عمه جميع أدوائيين شواهد كانت قليلة وجزرة، وينفع؟ الماء الماء اللي كلن يدعوه الماء تضور لا ينتج شيء، فلم يخص الماء بوصف كمل من أي كمل؟ ماشي إذا كان كمل، تمام؟ الماء دحشية على قيد سام؟ من هو قيد؟ قد ورد في حديث ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. حديث النعمة وأصل أو سبب ورودها الحديث القاضي والنبي من المهم جدا في اللغه معرفه الثوابت واللواحق واسماء الضمور هذا اهم معرفه الثوابت يعني سبب النص واللواحق بعد النص اللي انت بتاخده كومبو واسباب ورودها مهم جدا صحيح أن العبرة في الضبط بعمومه لا النص عندنا حب باطي وثاني فالعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بعموم اللفظ مش مثلا السبب ان واحد سال عن سؤال مدى الاصل بنا لا طول فقول الصلاه قوي لواحدك قولي وللنساء قولي لبراكا قولي لياك عليك العلمات في الأحكام. فهذا عاقا لحظة لزمان ومكان. لكن مهم لو أعرف السبب الغراء. ليه ليه ليه. ربما تجد طايدا معينا أو صنورة في لا يؤمن. صور المساله لفشل منها. يا نها ستفيدك في الحب في المسألة. أضل إلى ذلك الانتطاع المجرد يؤدي الى اسهام في الحب ممكن يأتي حب في مساله صيغه المطلق في اضع عند الاشريفي الوجود صح اذا هنتكلم في الوجود طب لو صبب بسؤال يعني نوصلها الذي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قول؟ هؤلاء يسألوه، قولوا إزاي نصلي عليك، ازاي نصلي عليك، هيقولوه كيف، قولوا برعوك هؤلاء صح طب لو أنت أهلت السيارة السؤال، وجبت من نصنا مدوراً، قولوا التحيات لله إلى هذا سؤال وهذا جواب عن سؤال يقول له أقول قل كذا فلا يؤمن من هذا الأرض بأصل النص إذا لا يحتاج إلى قليلة سريعة نحتاج إلى قليلة سريعة أو لا بد من قراء لأخرى طرف هذا النص سدل على في فرق بن من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا افعلوا هذا الاتداء هو الايه الله فهمت في الايه مفهوم يهوذا ففيهم فرق بين الامن بعد سؤال وبين الامر ابتداء في فرق بن ذر وبين تعشق يهوذا اصطيادنا به حديث ابن إذا اذا بلغ الوقت الذي لم يحمل الخبث ساله رجل قال يا رسول الله دين تجري عليه استباح والاختلاف وتلف في تنفي يعني اشطه تلف وتلف في يعني اشطه في وروج في قلوب والقلوب بتكون ايه بالصدق يعني ممكن تقبل وتمر وتنزل وممكن تبول صح ممكن ولو ممكن ممكن انا قصدت ان لو استعمل انا احتاج في حكم مهم جدا وهو حكم السباحه للغايه ناجس مساله كبيره جدا فيها مناقشات كثيره حتى ان الحنفيه الحنفيه توقفوا في قال لك ما ممكن اقدرش احكم مساله السباحه ل ل ل لشدة التعاون أدلة في هذه المسائل هي مسألة مهمة. فهنا دخل استفاد لما سأل عن السؤال البر تمر عليه أو ترد عليه استباح والكنا والكفيف والك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قنديلا يحمل القعدة بضاع عين عدد الحشيب قال القلة ينترى وجمعها قلتين وهي تساوي ما يعرفه من مئة وستين رجل ونصف من اللاق تقريبا القلتين يساوي تقريبا مئة ستين رجل يساوي ذراع في ذراع طول واعرض زراع في زراع في زراع يعني مربع كده زراع في زراع هذا يساوي مقدار القلتان الحديثه عملتها مشكل معنى ذلك ان الماء سينقسم الى قسمين باعتباره تقسيم ثالث كثير وقليل وحجم الكثير والفطره عندك حتى الكثير عند الفطرهات ما بدات القلتين تراكز لما تجد أي مسألة قال هذا ممكن أو إذا كان ممكن يعني عن سريعة ضرب هم ضبطوها بالكلتين فأكثر هذا معنى ما يصير عند الفقهاء وإذا قال قليل فهو ما دون الكلتين فوين ما دون الكلتين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الباب الكلتين لم يحمل خبر الحديث فيه مناقشات طويله جدا من الاسفلحه والطبع بعض العلماء ضعف هذا الحديث وبعض العلماء حسنت نعم البر ضعفها وحجب عليه بالاضطراب وامام الطحاويل ضعفه حكم عليه بالاضطراب وهناك يتحجب عليه بالطابل الندي يعني قالوا كل سن دي مش محدوده نشا في الحداد قالوا خلالها منطقة قريبة من مكتب اسمها هجر قالوا حلال هجر ولنه مش فرع في الهجر ولنه في الصحيح. وهو الناف قال عن ذلك صرف المنتهى كفلال هجر المطلع شرف ونظر إلى الناف قال كفلال هجر ألا فلنك ما رفعته. بل خلال هجر منها الكثيرة الكبير ومنها الصغيرة طبوع الكل الصغير نقول الكبيرة ولا نقول الصغيرة تحدث معنى كل من انقلال نشرحها لا يبيت وهذا طرق للبيان ولا يجوز طرق البيان عند الحاجة لا يجيد لا يجوز صرف البيان عن الطرق حاجه قالوا هذا الحديث الصالد من تحديد التحديد ومن تحديد السند النار والمترى على كل حال الحديث منه هو صفحه ومنه من ضعاته ولكنه فيه خلابه فالنص الذي ليس فيه خلاف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إننا النار الطبور لا يمنجفه شيء بدون تحديد أيام بدون تحديد أيام حلق بدون تحديد حجم إذا فعاله هذا وهذا هو المدى الرجل قامت ويجب أن يكون يحونا في, في المسأل دي طويل ومناقشات أدناه نرشح المناقشات أدناه خلاصة المسألة النواجع عندنا فيها أن الماء سواء كان قليلاً أو كثيراً ما لن تتغير أوصافه بنجاسة فهو طاهر ولو كان أقل من كلتين يعني كبر الطير سقط فيها نقطة بول فلم تغير الطع ولا اللو ولا فيه أو نقطة من نجازعي نجازعي نقول بعد طرق قامة طبور ولا مش طبور طبور أحبت. وهذا ومن العلم أيضاً شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى ومعاً سمية صلى الله عليه رحمه الله خلاص؟ هذا الشيء بفساد، بيقوح الشيء بفساد، فقال كل تجل في ما يحيح لي على طاعن يطعم إلا أن يكون ميتة أو دمى مصروحا أو لعبة ميتة في دولة صح؟ في دولة فعل كحريمة بسبب البيتسية البيتسية ليه؟ الخبر على الواجب بمعنى النجس هنا معناه النجس هذه الأشياء نجس وكذا في في خلال المطلوب المطلوب أباعه الله ولم يحرمه إنما حفظه في حالة التغير مركز معي في حالة التغيير لتص فقالوا ما فيش قليل ولا كثير لا يريد لا يريد المسائل اللي او شيء سوف عندنا هنا في الظرب يعني في الكتب الأوسع من هذا في مسائل صغير كثيرا جدا تفرعونها على مسائلاتهم كلتين مسائل كثيرا جدا فمن أقدر بهذا القول استرقها في تلك الكثيرات الكثيرة التي ينفوها الفوضاء والمصورة في في الشرح والمصورة تفضل نعم ابتديه راينا الله قال ان الله عز وجل علم التحريم في الايه بتحريم انواع من الطعام بالرجسية يعني بالتجاسد فقال قل لا تجد فينا رؤيه المحافظه يكون بيتة أو دمن مسحوبة أو لحمة خنزير حلوى رز تمام؟ يبقى أنت صار الطعام فاسدا لما صار لي المسكين قال هذا كذلك هنا يعني علم الفساد بالطغيان ففي المفاسد بالطغيان مفهوم؟ لا شيء في ولكن المساله الموتظور لا نجد شيء الماء عضو ان لا النص النص ده يعني يمكن فيه مناقشات النص هذا الماء ان لا نجد شيء من ناحيه استفاده العموم النص هذا فيه في مناقشه في نظر عندي لأن المقصود هنا هو لفظ معين مقصود لا يكون العموم مقصدي لفظ معظوم هو ايه, ايه لا جوّع. هي وصفة بضع أسف ما بالضع ما الثاني انه هو حيث رضي الله عنه إذا بلغ أبدا كل لم يحمل يخلص سلام هنا العرض يعود على تلك بضع وبينه كان حجم معروف وذرى بداوضة الله وانه دخل بينا بضع وقل صحيح سنة شنة أشعر كي استانعوا وذرعه وشاف قال ان كان يصل إلى العالم فيه ما كده العالم فحددي ما الذي يتناوب دور رحمه الله في هذا المنهج بتاع العصر ايه اصلا يعني ايه في الماء صار إذا لا تحتاج إلى مزين ديالي وهي الإبارة إذا خالطه الطائر كما قررنا في اول كلامنا اذا خالط الطائر الماء الشريفة الا يغير مصرطه يعني يسلبه يغير مصرطه يعني اسم الماء المنفض فكما لك اسم الماء والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جبلة بها أثر عجيب اغتسل من جبلة بها أثر عجيب لشكل أن العجيم ينكر في لون الماء فاقتسلوا النبي صلى الله عليه وسلم منها مع تغير بعض الأصلاق تليم على بطاء الطهارة أو الطهورية لأنه لم يسب جسم الماء المطلق. يعني يوسف يعني اسمه عنيف لو غلب عليه هذا الموضوع الحفظ فيه حتى تغير اسمه باسم عنيف غلب عليه حتى صار عصيرا غلب عليه حتى صار له اسما اخر ففي هذه الحاله سنقول انه تحول من كونه مطلقا الى ماء مقيد فيكون طاهرا للنبليه ويوجد تلك التعطيبات رجلها كافية المثالة المخارجة حكم الحكم والمال المستعب سؤال سؤالة سؤال المكان في سنة الكاملة سأجوم مختبئة أو ذلك بماء والسس واجعنا في حرافة في, في او شيئا من اي وجه الثلالة هذا الأنى مليون والصواب في ان يش هذا التغير الذي يسلب المال على ان تغير المال بما لا يسلب المال المطلق فانه, فإنه يكون حكم المساله خلص حكم المال and your يجيء قال سنت لكن الشاهد المرأة تتوضا ورجل يتوضا ان يتم ان شاء الله فيما بعد في مسجدتي نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضا الرجل بفضل المرأة وان تتوضا المرأة بفضل الرجل استعملت الماء، فإن الماء يصير غير صالح يتضطر به أو لا يجوز الرجل أن يتطهر به إن كان لا تتوضأ المرأة بفضل الرجل بفضل المرأة لا تتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا توضأ المرأة الرجل الحنفية لا تجوز as in the verse of Allah, the verse of Allah, the verse of Allah, the verse of Allah, was removed from the blood in the body. From the blood in the body. The Prophet ﷺ said, if I was a man, he said, he said, he said, he removed from the blood, from the blood, وخلت به عشان حلب لك في حال تولوها بعد تولوها جالس إلى آخره وخلت بالماء ومع ذلك النبي صدقين الله عليه وسلم عند الفطهاي بالماء المستعمل خلت به يعني لم يأبه أحد ما حد شفته الله تبارك وتعالى ايه ايه عليه وسلّم أي في الحوضة. هذا لا لكن الحال لأنه أراد أن يفع بين الأحاديث بإسم يقول لك وبين أحاديث لا يتوقف الرجل فضل الرجل ويجب أن لما من علم والصديق ما او جمع من أهل العلم لأن المستعمل المستعمل ولما المستعمل هو المتصل من أعضاء المتوضع أو المتصل المتصل من الأعضاء طب إذا مرتفت إذا في حد في إذن صد وطلعت مستعمل صد ذلك مستعمل صد ذلك مستعمل وشوفوا بعيدهم المستعمل في روح حدثين واجب في روح حدث واحد الطاهر السوجدي يعني يعني يتطهر بالحدث طيب لو اتم كان متوضئا وارد ان يجدد يقول لك الماء لا يصلح للطهارة لكن يكره يصلح لكن ايه يكره ماشي وايضا هذه القيود لا صارت عليها بالعلم علم وانما حملهم على فكر القيود تعارض الاحاديث عند تعارض على عندهم والاخر في مسالته والاوضح ان الله المستعمل يعني المنفصل من اعضاء المتغطي أو المغتسل ما اغتظوه والدليل عن ذلك ما ذكره المصنف ها هنا الله صلى الله عليه وسلم كان يقتلون على وجوه على يعني حتى في حديثهم دا في التعبيرات الروايه الصحيحيه لما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم طابعه الوهن وقال طريق النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجاء بنال بطهور أو بماء بطهور طهور له الطهور بفتك له المال ما فجاء بنال للنبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوض النبي صلى الله عليه وسلم بإيه بهذا النباء قال فأيكم ناسا يختزلون في الواية ما بين آخذ الديان يمكنك إليه من بلد إيد النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي يسلط من بلد النبي صلى الله عليه وسلم أرضى من يمتدني جدي أخير بوسط أسلط أكد بيه بوسط أصدقاء ما هي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيستعمل العين لأنه لدينا طبور ما تركنا شعور النبي طبيب انفصل يسبق شيء ألا يعرض الأصل الله درس الصلاة؟ كل لدليل. الخصوصية تحتاج دليل. الخصوصية تحتاج إلى دليل والفصل أن قطاع الشارع متوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولمدة، وما تفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم في وبين الأمة هو عليه أن يأتي بدليل الذي يدل على ذلك. لطالب العالمين وراءهم مؤمنه الوهم. ان اراد النبي ان يستنكها ايه خالص صاغه للمراطه الخصوصيه ذكر ذلك على ان اصلا علم على دين الخصوصيه في الاحكام فاذا اراد ان شيئا النبي صلى الله عليه وسلم فبدايه تاتي تلكان خلاص خالصة لك من ديون المؤمن ثمانيه يا استاذ حب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخصوصية في اصله تمام ما ينفعش ان التعشير يوصل هذا هو وطبعا في حديث طويل في <تصفيق> الصحيحين لما قل الماء وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في جبهته ففاض بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم لان الموضوع مستعمل بنفصل من الاعضاء ثم قد تقول له في فصل الاعضاء ما الذي اصاب اصابوا ايه او المصاب ما الذنوب ها تذكرون ما ايه الذنوب قالوا له ما الذنوب يعني ما الذنوب قالوا في حديث الصالحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او للمؤمن تصارفت الخطايا من فبن مع الماء مع الماء هزة مع الماء او مع القطر الماء فاذا رأس الهتون تصارفت الخطايا التي نظر اليها بعيني اليها بعيني حتى تخرج من تحت اشتاء <تصفيق> مع الماء او مع علاق لقطر الماء خبرات العلماء كما نقلت اعتباره رحمه الله في التمهيد قالوا وبعضهم يستدل بهذا المال يقولون ان هذا الماء يسبب بماء الذنوب فمحظوظه بالذنوب فعشان كده هو ظاهر في نفسه لانه ما تدجز غير مظاهر لغيره لانه محظوظه بالذنوب قالوا هل الذنوب شيء له وجود الذنب لا, لا. احد محسوسا نات المقصود بالخروج إنه وإلا ان هي بتخرج الميه ولا ان الوضوء يزيل تلك المعصيه خفاره يعني اخطار معنى ايه صح بيخربط المعنى خفار معنى خفار خرج مع الماء اي كفر الله مع نزول الماء وهذا الشيء الحديثه التي يستغل بها الثقافي تعديها نض بهذه الصوره يجب أن فيه من التعامل ضغط أولاً لأنه رقيزي يجب النبي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض كثيب المدينة كما قال ذلك قال فهل وجدت راحي تتسس مجئ فقلنا كنت يا رسول الله قال كنت جنوما فكنيت وحلست اللَّهِ إِنَّ الفاض قام سبحان الله لا لا بقول لي دي نسخها الى المفهوم ليه المفهوم مفهوم ينقسم الى قسم موافقه ومخالفه دي لا ينقسم ليه المخالفه اذا قال ان المفهوم لا ينجز يبقى هو اشار الى شيء يستنبط بمفهوم النص اذا كذلك ينجز فدينا عنه نقاش ان شاء الله عز وجل الراجل منهم في حال حيائي طاهر موته يبقى بس... مساله مساله ثانيه خلاص احنا قلنا يبقى دنا طاهر الثقه به ما انفصل الموت طاهر ايه حصل هنا لهو هو بعد يعني مش طريقه دم ولا حاجه قال لا في ثم فاسد الاعتبار فاسد ايه ليه لان ما ينفعش تحسب الحادث على القدر لما قررته قبل ذلك ده والما الذي يذنب الصبر إذا كان قريب يعني إذا كان هذا أن قليل اوصافه هو بيدي إن جسمه يتوزع ضد لكن في حسن دولي. حسن دولي ما الذي رفع من الحدث حصله؟ حصل شيء خاص. ما تغير اوصافه من ما تغير أوسط مع من النازع أصلاً منا في مدة من بين لم إذا لم يتغير. لو تغير الصلاة الثلاثة الثلاثة الثلاثة فهو على الطهات المصرية راجع في نفسه وطالب لغيره لأثاره التي في كتلك جدا في هذا الأخير من الذي ذكرت اليوم في الحديثنا عدسة الله أن من الجنال كمان مش والجناب عندما يقول من, من الجد جديد النبي صلى الله عليه وسلم لا مش المسألة الثالثة آساء من العرب. السخر هو ما بقي في but then رض وإن استدار صغيراً شُرَّها طاهر، فإذا تقرر عندي أنها طاهرة وان شُرَّها طاهر، فإن كان الماء قليلا أو كثيرا تغير أو لم يتغير حينئذ الحكم واحد. يعني مصادف هنا يقول: أما ما لا يذكر لحمه كاستدار في الحكم فالصحيح أن شُرَّها طاهر. هنا نحتاج نقول أن نقول هل السباة طائرة عند المصنفة من جساسة اضبطي وخليها عندك على عن شخص بعد ذلك الكلام على أو هم الغفافات شمال جمال. طيب لا إن شاء الله على الجلود مسألة جلود المهنة وخليه هل قلنا بفرحة أن الجلود مسألة طهارة الجلود بالاتباه هي فرع أيضا عن تصور ثاني المساله إبقى لازم نقال هل السباع طائر الناجسة إن أحاديث في طهارة في نجازة السباع حقيقه لو تدفتها و تضبت فيها فإنها لا تدل دلالة ظاهره على التنفيذ ما تدلت فقد استدلت من حديث ابن عمر الذي ظهر معنا من اخر فلم بسبب الغروض عن الكلاب انه عن ان رجل سال النبي صلى الله عليه وسلم ان السباع والدواء وفي اللفظ والكلاب تاركوا على البكر بما يشفعون منه ويطلعون تاركوا على بارئه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخط النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم ان استماعا طاهرا ففهم من السياق ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الحكم بعينة خالده عن حكم السماء قال الكلام بسع المنزل إذا بلدت كل ذلك تعمل صب طب هل يدل هذا التقرير على أن استماع مجلسا وانما صار الماء المنزل لا يكون كون استماع ولكن ولا لدي كونه عن كل ذلك أولا كل ذلك باكستان قد يفهم هذا؟ قد يقال لا تقصفهم يا طاغراء ليس تقصفهم يا طاغراء لكن هذا دليل على مجال استباع تشعر المجلوبين المجلوبين إلى أن استماعها ما هو نجس انما هو وهو ذكر له نوعا من انواع استماع النجسه وهي الكلاب وربما تروض الصنازير عليهم نجسهم وهي نجسهم ايضا على كلاب النجسات لكن كلاب الله على نجاستها وإن كان عند الملكيه الكلاب ليست بنجس الا الصوره فقط في عند الملكيه يعني شيء الاستماع ان الكلاب نجس Eu vou او أو من ولكن كل نجس محرم كل نفسه وعده خبث وخبث عبره الشارع حاروه الشارع عين قلنا؟ وقال في الآية انه ريكسي صح؟ قل لأجن يطاق إنه ريكسي وقال من الحديث لما صلى الله عليه الحديثه إساة الصحيح في مسلم. قال النبي عليه ثاني والسلام نبينا خبزت خبزت في نعي نجسي فقال عامونا صلى الله عليه وسلم كل نزل محفظ طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه حرم كل الذي ناب من السباة وكل في مغلب من الطيب حرم كل ذي ناب من السباة وكل ذي مخلب من الطيب على تدى لي النجاسه هاسة كل عليه النجاسة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمار في الحديث الصحيحين في غيبة لما بدأت نفس الضوء والصم رزعت عن الضوء قالوا إنها لا لتفوق لكن تجع استوها فتدى أن النبي صلى الله عليه وسلم على انها نجس فور الأهلية فور الأهلية وإذا ما كنتم الأهلية فطيفتها لأن أخضروا الواحشي قطيراً والذليل في الصحيحي من حديث الصعب للجتار أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو النبي صلى الله عليه وسلم شرط أحمال الوحشي فأكل منه وفي الصحيحين من حديث الأسلام قالت أكلنا لفماً خريباً حومي الخايف يبقى يظهر الوحش ليس للتجسد وفي الصحيحين الحديث يقول فتاله انه لم يكن مؤمناً وكان اصحابه محيوناً فحمل على عنان قل أقصص الخطوة وحشية عليه منه ثم ذكروا قال انا اكل لحب صايدة مش فضل. لا أكل لحب صايدة لحب صايدة لحب صايدة لحب صايدة لا حتى نذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهب إليه قال هل أصباد أعلم منكم معا قالوا لا قال هل أعلم منكم صايدة قالوا لا قال إذا تطلبوا إجلساتها ده عليهم على الطهر والأجلسة يبعدين بصد ذلك على فكرين ونصدل من فمور الأهليك على اكباحة من فمور الوحشيك ونصد على اكباحة لفوق الخير ونصد ذلك على اكباحة على أن الغرم ليست في نجة استباحه الاستباحة أو لا؟ من الاستباحة نوع باسترساليك من إيه؟ استباحة فقد في الصحيح أيضا عن هذه القتادة أن في السوره اس ان ابا قتاده جاءت له وت زوج ابنته تصب عليه دم فاصبى له منه شر فتعجبت قال لا يا اختي انها إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنفسها فلهذا لانه نَطَوَّفِينَ ان يكون هذا المسؤول هو ان يكون هذا المسؤول الاختلاف ان يكون هذا المسؤول هو ان يكون هذا المسؤول هو ان هذا المسؤول هو الذي يجب هذا المسؤول النص لا يدل على عدم انتهى من الطوافين عليكم وطوافات فلانها يرسم دخولها البيوت كثيرا ولو كانت تجهزه لحبست نشاطك وسط الوزن وتشطب في الزمن وطبعا البيوت زي ما مكنش وفي بعض الاماكن الآن محكمه صح ولادك زي الناس في الفتره والزبون معاه وعادت البيت قطه ده مكنش في شيء في هيئتها لو بيئ نجسه ستكلف هذا صله ولن يمكن ان ينتفع به ولقطه اضناها بالنسبه هو مشقق جدا والمشقق تشجبه التيسير اي طريق الذي القصر ولكن الشارع قرر منها الدمه تعوض بكثره اختلاطها بالناس، فلو قلنا ان الجاسه هذا الشيء ام النش فسهل الحال فيها سالت هي نجسه الاصل لكن لانها تاخذ التغير تخف فيها. في, في المثل دي لي مش هلسل مش, مش الله على انها على لأهداها تكسر من الدخول عليكم وهذا يجبب المشغرة والمشغرة تجبب التلسير فخفف في الشارع فيها ونعرف هو فقال ليش ناكسنة فقال ليش يبقى على الزر وبعضهم قال هل يبقى ما السناع للكالكالب مش الصحيح ان الكلب كله نجس إن كان فهو وهو شيء فيه وإنه نجس فلا شك أن على طلب ما يخرج من جسده ولا شك أشتغل نجاسد. أشتغل نجاسد. لا شيء أن بوله اشد أشد نجاسة أشد نجاسة لكن نريد نجاسته مغضرة لشيء فيه ذكره الشاعر أو فقره الشاعر إنه الشاعر قالوا في محروب ذكروا عند العلماء فنالاته نجاسة نجاسة بوله وريخ وريخ مريح وطوله من الكلب فهذا ذلك على نجاسة بذل لكن الشعب لا شعب لا لكن نجاسة الكلب هل هي مغلقة كنجاسة فمن؟ الجواب لا فضل الصحيح أن الكلب ريخ نجس نجاسة بولط شديد وهو في الغسل سبعة في الغسل ايه 7 اما راء لأن لان خاصة نصطق ولا يجوز قياس حتى تسعة عليه ما ينفع ليه لان لم نصطق لشيء فيه قال ولغ الكلب في حاله حادث نفسه سبعة قيد في حاله هي عينه الولود لا ان يكون نظيفا في سائل فيه ولو متوسط في, في الجرعه مضر طب لو اصيب انسان اصيب بالكلمه ما راح تمسك تمسك ليه لان النص غير صوره معينه لا يشو التهم قال اذا ولد الكلمة. ولو اصاب ذلك الكلب احد ويضعون لها وهذا هو مصر صحة الله فلما خص الشريع صورة تعلينا ومي الملوء والمنورة في, في شيء سائز في شيء نيه نعم نعم ما في أي مال يمكنك أن تكون مالع فإذا ولد الكلب في مالع فإنه في بهذه الصورة الذي زويت. خلاص، ذا هو الرجل. خلاص، المسألة إن فيش نص يدل دلالة قطعية. التحسي المسألة طويلة، جمع الأثار الموجودة فيها، ولما استطيع القطع تماما يعني لكل الله واعلم أن السمع محرمة وليس إكتلاج سات. حتى الأثار الموجودة، الأثار الموجودة التي يتكلم فيها، لا تدل على نجاسة كما تدل على التحذير، وقد والله يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الملائكة لطصفة ورثة فيها جلد سبع، فيها جلد سبع، وفي نظ فيها جلد نمر، وله النبي صلى الله عليه وسلم سماية دري مور، وفي الوسيلة سماية اللي هي جلد ان أن يسجس علي وين يرك في الوادي، كل هذا لا يدل على الدجال. إنما يدل على أن هذا الشارع عليها عن الخلوث على جميلة النظر والصماع لأهلا تبلي أن هذه الجنسة وهذا المقوب يشفر فيها الأعافل قرم فيه من الكبر في منين من الكبر سيبخر الكبر في النفوس ولهذا الشارعان ومستها السلام طويل ومهذا المقارات والسلام وأرض أعباب الصحابة تجويد استعمال جلوب النمور والاستماع والسعاد في الفرش وكذلك استعمال في أشياء أخرى وبعض المتأملة عن الجلوس عليها إنها تصرفت لكن أجازة كان كانت كلمات مثلا فإنها ليست نجيزة، ليست نجيزة، ليست نجيزة فذل ذلك على الأدنى استمزان لها عنها لكون تدخل الكبر أنها من ذلك تعاجم تدخل الكبر من ذلك الأعاجم تتصع لذلك بعض أستاذة الأسالي صحيحة عنهم نكتفي بهذا الطرر أسأل الله جل وعلا فأنا ندعمكم صالحة